121. وإلى ثمود أخاهم صالحا 122. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 123. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 124. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن ٱلرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 كألم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود